بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اراولى علم بالقول يعلم القل. الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله. يا رب صل على نبي وآله عدد الخلاء كحفرة لا يحسب. رب أرزيانا أن أشكر التي أن أعمل علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني ترت إليك من المسلمين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق في كتاب صرح كتاب شاذ العرف في فن الصرف عند قول المؤلف ما يعرف به القلب المكاني اسمع شرح. سيدنا الشرح هنا مولانا عندنا إعلال بالنقل وإعلال بالقلب ما شاء مولانا إعلال بالقلب في حرف أصلي في حرف مولانا قال أصلي قاولا قلبت الواو ألف طيب يبدأ اسمه إعلال بالقلب في حرف إيه ده ليعتد بي في الميزان وفي ألال عندنا بالنقل ألال إيه شغنا بالنقل ده إن شاء الله هيأتي يعني عندنا كلمة ياصوم أصياس وومو ياص وومو على وزن ياف علو زي نصر يان يبقى شوف ياص وومو نقلنا حركة الواو دي صح ولا لأ بين الواو دي المفروض حرف إلها نصام يا صوم فيها اولى بالساكن من الحركه فاعطينا الحركه شوف اللي يص نو نو على الواو نقلناها الى الصار وصارت يصوم اسم علل ايه يا اولاد النقل الان اشكينا انت قرأت, قرات سيدنا ورش مش بنقل حركه الساكن اللي لما قبل ها منام صح شوف من امن شوف من آمنا يقول حجب يقول ما صح طيب وفي عندنا يا مولانا القلب المتاني ده زي القلب اللي احنا قلنا لا لا في في في علل بالقلب القلب اللي هو يا ولادي في حرف اصلي يعني الحرف نفسه هكتبه حرف ثاني لا، ده أنا قلبي مكاني، إذن كلمة مكاني ده خلاص؟ مكاني، يعني الحرف ده مكان العين أخلي فاء أو فاء خلي لام في أنتو لا؟ إذن إيه؟ يعني انقل حرف من مكانه ده اللي, احنا ده اللي عتد بيه في الله أظن ورع شفنا ده إحنا الآن في القلب إيه؟ المكاني تعالوا نشوف القلب المكاني قال ما يعرف به القلب المكاني خمسة أمور <تصفيق> أولا الاشتقاق <تصفيق> ناء بالمد بص يا سيدنا كلمة ناء ده بالمد يعني ايه بالمد يعني بعد الالف ألف ده المد داو. طيب فإن المصدر هو النأي. ها النأي النأي النأي النأي النأي, النأي. النأي. على بصنا سيدنا الشيخ اسماعيل الكلمة في عندنا اسم مشتق وفي اسم جامد مش مشتق المشتق فرع عن, عن غير المشتق صح ولا اذا ما هو كلنا صيام ده خد منها ايه صائم مصوم صح ولا لا صائم ده مشتق من الصوم صح ولا لا إذا أيهما أصل للآخر الصوت إذا المشتقات يعني مأخوذة فهمت ولا إذا إيه هو يا ولدي أخذوا كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللغة ده اللي بيسموه الاستقاط الأصغر الاستقاط يا ولدي أخذ كلمة من كلمة فهمتم ولسه ما خلنا ده أنا بفعل إذا حنلسمه يعني كلمة النئي دي مش مصدر وعندنا ناء دي بعد الالف همزه وهنا بعد الهمزه ايه يا ترى الهمزه قبل الياء ولا قبل بالهمزه فهمتوا ولا لا قال عشان تعرف الكلمه دي يا ترى الهمزه دي هي لام الكلمه ولا هي عين الكلمه ما هو مش احنا عندنا يا ولدي مش عندنا خد بالك حضرتك احنا اتفقنا من بدائته الالف دي ما اتغيرتش تفضل هي يعني صح ولا لأ؟ أصح أي أصح خل أصح كذا بس بصح نيا آ أصح كذا هم ذا يبايع تحركت الياء فتح ما قبلها فقلب فصارت ناء على وزن فعل صح ولا لأ؟ يبقى إذا اللي يأدي اللي قلبه نافل هي عن الكلمة بينما اللي هنا لا من الكلمة فهنا لحظ الإشكال الله يا ترى اللي هي عن الكلمة ولا هي لا من الكلمة نعم. نقول بقى اخد بالك اللي يعرفك اللي حصل هنا حصل قلب مكاني حصل ايه؟ قلب مكاني, قلب مكاني. فكيف تعرف القلب المكان اللي حصل؟ قلب الاشتقاق بالاشتقاق يبقى ناء دي من مين؟ من ناء خلاص؟ يبقى هو دا الاصده يبقى اصل كلمة ايه؟ ناء آية فعلى أصبحت اليادي دي لام الكلمة لام ايه مش حكاب أصول صابع ما كل وصول دي ما دي وصول دي وصول بس هنا الياء وقعت وهنا الياه وقعت آه قد القلب المكان يعني اليادي دي شو دا لك طلبنا مكانها خلناها في لام الكلمة وهنا اليادي دي بعد ما كتب هنا قلبناها فهمت ولا لا طب نعرف ده ده يبقى في اصل في فرع قالك تعرف تعرف المطلوب المطلوب عنه ايه بالاشتقاق فالنأيو ده مصدر والمصدر ده بيشتق منه فهمت ولا لا منه من فعل نايا يشتق منه اسم الفاعل واسم المفعول صح ولا هو ده الأصل ده خلاص يبقى يبقى طلب ان ناى اشتق منها ناء احنا عندنا الهمزه هنا في الاخر وهنا الهمزه في الوسط هنا الياء في الوسط هنا الياء في الاخر الله ده حاجه تلخبط صح ولا لا اعرف ازاي القلب المكاني قال هو ده الاصل ده فلما جبت المطر ام هو ده الاصل يبقى اسمها ناء يا على وزن ايه هتي حصل فيها قلب حصل فيها ايه قلب يبقى ناء ناء دي هناء دي على وزن ايه فلا ع فتن ادي ده طب زي ده ما فيش دداع دي ايه جاي اس لا قالت ما اصل هنايا تحركت الياء فتح ما قبلها صار دي الف و هي لام الكلمه دي اهي دي لام الكلمه يبقى الناء دي اهي الناء دي هي دي الأصلي يبقى انا إيه ايه ف لاع بالاشتقاق بالاشتقاق فهمت ولا لسه طيب انا في دلتان اهو في جاه في جاه ورد وجه ووجه ده على نجاه مقلوب وجه يبقى في عندنا جاه وجه صح شيخنا هنا الهاء في الآخر صح لا وجه لا ال الوادي الوادي أصلها جاوها جاوها فعلا صح تحركت الواو فتح ما قبلها فصارت جاء صح ولا لا طيب طب هنا عندنا وجه الواو هنا متقدمه اللي هي كانت وسط كلمه صح ولا لا نفس المشكلة طب يعني ما ينفعش يبقى جوه على وزن فعله وجه على وزن فعله طب هي الواو دي هي عين الكلمة ولا ولا فاء الكلمه قال بص كده نشوف كده وجه فهمت وات جامد ولا مشتق جامد انما جاء جاء ده مشتق يبقى يوجه ووجه هو ده الاصل يبقى واجاها فعلى يبقى الوظي ف الكلمه لما قلت جاء اللي هي اداه هذه تحركت الواو فتح ما قبلها فصارت يبقى على وزنها؟ يواذ على وزن عفل صح ولا اي بدل قلب المكان عرفنا ازاي بالاشتقاق طيب وكما في قسي شوف حكايه قسي دي واللي حصل فيها برضو كل حكايه الاشتقاق دي قسي دي شوف حكايه قسي كذا استعينوا بالله قل بالله شوف حكايه قسي يا معلم قسي شوف عشان احمد قلي وما بيكلسي عندي قاف مكسورة وسين مكسورة وياء مشددة مكسورة استطيع الحبيب قل قسي ده, ده جمع مفردها قوس مفردها ولا هذه قوس عارف القوس؟ اللي بيبه كده؟ خلاص اللي بيخرج من ده صح اللي بيقتله في الأعداء ده القوس ده ده مفرد قوس قال جمعها قسي المفروض نجمعها على ايه؟ قل قسي ده مقلوب اسمع كده هو صون على وزن صعول على وزن ايه صعول يبقى هو على وزن ايه امم شوف اللي حصل يبقى ده يبقى قسي مفرده قوس وهو دليل على انه مقلوب مقلوب يعني قسي مقلوبة من قوس مقلوب ايه أولادي ولادي نشوف اللي حصل لا لا لا استنى هو الجمع بيقول ايه قوس هيحصل في قلب دلوقتي اه شوف هي قوس على زين قو عو عولن كيف ولا طيب شوف ايه اللي حصل في دي ادي ده اصلا اهي قوس مفردها قوس قوس قوس صح ولا قوس قوس صح يا ولدي على فعل فعول صح يا ولادي شوف القلب اللي حصل قدمت اللام خلينا كم قدمت اللام موضع العين فين اللام يا أولادي؟ السين خلناها خليناها موضع الايه الله يفتح عليك يبقى هنجيب هنا السين والواو دي هنجيبها هنا فهمتوا ولا لا اللام هننقلها موضع العين والعين هنخليها في موضع اللام ده اللي علم ده دها يا أولادي هصير لهو هصير لهو زي ما لي شكله ذان سو ون سو ون فاكرها فكر حكى قوس السين دي جبناها بعد القافيه والواو دي الواو دي جبناها ايه صح ولا ودي واو فعل دي اللي يبتع في المادة دي الواقو قوس عن الفعول فطلة طيب أظنة ده واضح كده طيب شوف يا سيدنا قلبت الواو الثانية يعل لوقعها طرفا صرف على الحبيب يبقى أول تغييره يبقى قوسون ها عجب على وزنة يا أولادي ها لا لا فلوع فلوع صح ولا لا نحن السن دي كانت لام الكلمة اهيه نقلناها هنا يبقى قصوب على وجهه ايه فلوع طيب ايه اللي خلاها قسي يعني فلوع قصوب فلوع ايه اللي خلاها قسي ايه اللي وصلها كده ايه اللي وصلها كده مضمومة وهنا مكتورة السين مضموم وهنا مكسورة صح ولا وين وهنا يا ايه اللي وصلها كده؟ يعني خلاص الوزنة عرفنا انه في قلب هنا صح ولا السين لا من كلمة خلنا عن الكلمة طيب بنفسه الان كيف وصلت الى قسين وهي, وهي اي قوس خلاص يا اولادي شوف اسمع صلى على الحبيب قلبت الواو الثانية يا ان لوقوعها طرفا وانا قلت لسه استؤاله دائما كلمة تبقى في الطرف تبقى هي اولى بالتغيير خلاص؟ ومن الناس من يعبدوا الله على حرف في الطرف كده سهل يخرج هو واقف على الحرف الله خير للمسلمين يقول لك انا منكم لا في نكبه في بتاعيج يقول لك انا من الجعب وفهمت ولا في الاخر يعني صح, صح ولا لا؟ صح اولادي يبقى قولي بدي ايادي يبقى هنقل بالوضي الى ايه ايوه حلو قوي صلى على رسول الله هل تذكر يا شيخنا عندما قلت لك اذا سمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون قلبت الواو ياء ودغمت الياء في الياء يبقى نطبق عليها القاعده الثانيه الاصل الثاني في علم الصرف اللي احنا تعلمناه يبقى ايه ايوه بتاع سيد دي يبقى هنقلي الود ايه ياء في ايه في الياء طيب بعد ما طبقناها المفروض تبقى هكذا تبقى هكذا ها خد بالك ادقوق سوين كده مصح ولا لا حلو قوي طيب لحد يا مولانا اللي يجي يناسبها كسر ما قبلها مش كده ولا يناكسها ازاي فنقلع الضمة دي نخليها كسره عشان تناسب الايه الياء صح كده يا اولاد طيب وضمة القاف دي نقول فيها عس رص النطق من ق قا... من ضمه الى كسره فانا قيبة هي كما انكسرة في ايضا لا يبقى يبقى اظنك لا ورحل قصي اظنه ورحل حلو وكده يا شيخنا طيب وبعد رأينا وبعد راح اجاب لك حادي كل ده بيدول لك على حاجة واحدة اسمها ليش اشتقاق حادي طب ما احنا عندنا كلمة واحد على ودني اولا دي فاعل صلح ولا لاحظ هي يا ودني إن الواودي فائل كلمة صح ولا؟ طيب نشوف كده قال حادي فإن ورود وحدة دا يدعى لناه مقلوب واحد فوزن حادي عالف فوزن حادي إيه؟ عالف. يبقى حادي واحد على وزن فعل تاخرت الواو فائل كلمة وتقدمت الحادي الكلمة يبقى حادي أصحيح كثنا إيه؟ ها؟ أي نعم. يبقى ايه؟ كلمة حادي؟ على اوزن ايه شيخنا ايه؟ ما احنا ايه قلنا واحد على اوزن فاعل صح؟ طب ايه اللي حصل يا شيخ رضوان؟ مش دي مش دي مش دي مش دي. ها؟ لا عالف ايه احنا نقدم ايه ها؟ عالف هنقول ايه مولانا الحاء هو والالف زي بيقول يا حادي حادي يبقى على يا ولادي ها عالف ادعاه لث كويس يعني اذا الواو دي يا ولادي دي هي المفروض هنا صح ولا يبقى دوله تبقى إيه حاد صح على ودن ايه عالف طبعا الواو لما وقع الطرفا كله بثياء نحن زي ما قلنا لسبب ثقلية خلاص يضع ايه حادي على وزن عالف طيب الثاني التصحيح مع وجود موجب الإعلان ها لأ, من حدا. حدا يحدو. لا لا لا لا حدا, حدا يحدو حادة بمعنى انشاد يا مودانا يعني اللي هو يعني انشاد يبقى عشان بيستحس الابل اللي تمشي في وقت السر أو كده لكن غير واحد وحادي يعني يعني واحد هو حادي واحد يعني الثاني التصريح معه موجب الإعلان شيخنا فاكرة لك القاعدة يا شيخنا الواو إذا تحركت وفتح ما قبلها تقلب إيه؟, ايه؟ طيب خد بالك هاي. كلمة ايسى دي هذه ايسى ايسى وبعدين يا إسى. ها هذه يا إيسى. هنا في همزة وبعدها ايه؟ وهنا ياه وبعدها؟ يا ترى ميمة مين خد بالك لا لا لا لا, لا, لا. هنا ما فيش اسم جامد ولا حاج ده هنا خلاص انتهى من الاشتقاب جاب لك قعدة ثانية التصحيح مع وجود موجب الإعلان فاهم حاجه صل على رسول الله قول ولدي ايه اللي حصل ها تحركت طيب خذ بالك ساعتك ابيع أص... ها صار تحركت الياء فتح ما قبله. خذ بالك أي اي هي نفسها بايع تحرك تحركت الياء وفتحها ومع ذلك لم تقلب ألف هذا معنى إيه خد بالك هو. التصحيح ما معنى التصحيح مش معنى التصحيح إنه يعني يقصد ده حرف صحيح وده حرف علة التصحيح يعني الكلمة لم يحدث فيها قلب بقيت على ما هي عليه يعني خد بالك ده باية عديم مش قلبناها ألف طيب أي هل قلبنا ليألف؟ مع وجود موجب الإعلال إن هي تحركت وفتح ما قبلها ولم تقلب ومع ذلك صحفت يعني باخيت على ما هي عليه أهداية دل على القلب دل على إيه؟ كون يوجد, يوجد فيها علة صرفية وإيها أنها تحركت وفتح ما قبلها ولم تقلب معناها دي مقلوب معناها إيه؟ معناها دا قلب مكاني هي مقلوبة من يعيسة فاكن إحنا قلنا الدليل على القلب اللي هو وجود ال هنا في دليل آخر إن حرف العلة وجد في علة صرفيه ولم يقلب ده دول عدل مقلوب عشان حتى لقتم عليه إيه قلبان تغييران صح ولا يبقى أصبحت أيس دي مقلوب إيه يا أيس دي يبقى يا أيس على ود فعلة فعلة يا أيس فعلة صح ولا لم يقول آيسة على ودين ها عافلة ايه اللي عبرتني اني بيهنه تحركت وفتحت ولم تقلب ولم ايه تقلب اذا ذل على انها مقلوبة ليه لان لو قلبتها هيحصل فيها تم قلب ايوه قلبها قلب قلب من مكانها وقلبها الا صرفي ادري ايه كده ادري بقول عليهم ولا نعيم التصحيح مع وجود موجب الاعلان يعني هنا في علّة توجد إعلالها إعلالها يعني قلبها إلى الألف ومع ذلك لن تغلق أظن الواضحة؟ يلا هات اللي بعدها اللي بعدها مولانا ندرة الاستعمال ندرة إيه؟ ندرة في عندنا شخنا نري لم يقول لك رئب بين القايا والعالم ماذا كده؟ اللي في يقول لها في الله فرئ من اللي هو الضابي يعني بس بيخافوا يقول لك رئب ماذا كده او لا؟ ده بيزا متسيط زي بئر والبير صح يا مولانا؟ شكتل كده؟ طيب فرئم اللي هو الضب اللي هو يا مولانا ايه؟ الضب، الضب اده لم اجمحها اجمحها على آرام خلاص؟ وفي أرآم ماذا شخص ننفوف؟ يبه رئم ده فيه جمع أرآم على وزن افعال وفيه آرام وفيه أولاد إيه؟ آرام قال لك أرام ده الكثير في كلام العرب يبرئني يقول لك أرام على وزن أفعال والقليل والناد يقول لك أرام يقول لا إذن ندرة الاستعمال تدل على أنها مطلوبة من ده يبقى قل بل حظة ذكر فيقول أرام دليل انه مقلوب اه يعني ك ارمده ندر الكلام ك ارم جمع ليه وهو الضبط فإن نضاته وكثره اران دليل انه مقلوب اران على وزن أفعال قدمت العين التي الهمزه الثانية في موضع الفاء وسهلت بص كده يا شيخنا اهي ادي ايه احنا كنا ايه بص يا شيخنا ادي ار ان على وزن ايه افعال العين دي يا مولانا ادي العينة. العينه خلاص قدمناها على ايه يا شيخنا قدمناها فين قدمناها فين يا شيخنا ايوه اللي قد ايه قد... يبقى اهل اللي هنا اللي هي هنا لو ايه اعفال مش كده اعفال اه. اعفال وبعدين لاحظ ادي ايه ار امن فاجتمع عندي همزه ثانيه مودال كما تتم عندها همزتان هنا تسجيل تسجيل يا تسجيل يعني زي تسجيل تسجيل تسجيل تسجيل تسجيل تسجيل إيمان تسجيل تسجيل تسجيل تسجيل تسجيل تسجيل تسجيل تسجيل تسجيل تسجيل تسجيل تسجيل الفاء تسجيل قدمت تسجيل إذا سمعنا هندستان في أول كلمة، أبدلت الثانية حرف مد من جنس الأولى. هذا التفسير. يعني بعد ما نقول آرام آ آرام لازم آمن آمنة آمنة. أمن. فهمت حضرتك؟ فنسهل الثانية من جنس حركة الأولى. صارت آ إذا آرام. فهمت ولا؟ يبقى ده مطلوب دي. عرفنا القلب يبقى عندنا ايه السبب ايه كيف عرفنا القلب ندرة في الاستعمال العرب لما يجمعوا رئ يجمعوها الارآم على وزن ايه افعال لكن كنا يقولوا على وزن ارآم هذا نادر هذا ايه يبدد دليل ندرته وتدل على انه مقلوب الرابع ان يترتب على عدم القلب ووجودها من دتاني في الطرف وذلك في كل اسم فاعل من الفعل الاجوف في المهموز اللام صلوا على الحبيب الكلام اللي قلته ولا ده انت فاهمين منه حاجه الرابع ده مش فاهمين حاجه صح طيب ركز يا شيخ عشان نصلي المغرب بص يا شيخ انا اؤتلف ده من وجهه نظري ده اصعب حاجه تقريبا في تائني لك ان شاء الله هيسهل الان بامر الله الرابع يعمل الأشياء التي يعرف بها القلب المكاني خلاص ان يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف وذلك في كل اسم فاعل من الفعل الاجوس المهمود بص يا سيدنا الشيخ لما قول قال فاكد معاي هات اسم الفعل تقول ايه صحيح. قائل صحيح. قال قائل منه صح حلوه قال اصلاها يا ولدي قوى إلا حصل تحركت الواو فتحها من قبلها فقلبت الفعل ده اسم الفعل يقول له انا زيك انا ايه ان حصل فيك إعلال هيحصل لنا فيه إعلال قائل قاول. إنهم قال اصا قوم بننقل يقول و... اسمعه وقعت الواو عين اسم الفاعل وعلت في فعله ده علت ايه في فعله على ودني فاعل الواو دي وقعت عين اسم الفاعل وعلت في فعله يعني قلبت الف فزي ما قلبت في الفعل الف تقلب في, في اسم الفاعل همزه جبت ولا بيقولوا انا زيك ولذلك اسم الفاعل ده يقول أنا زي الفعل بتاعي الفعل ده بتاعه هو الأرض أنا ماشي معاه وإزاي تقول لك كلمة عاورة فهو عاور عينة فهو عاين شو تقول لاحظ هنا عاور على وزن فاعل هل وودي قلبت في الفعل ا ألف يعني قلت عاور على وزن عاره يبقى يقول لك اسم الفاعل ده الواو وقعت عن اسم فاعل لم تعل في فعله فلم يعل هو نفسه ما هو يقول لك انا زي ايه اه يبقى انا عايز ابص الانتباه اذا وقعت الواو اسم فاعل ها عله طب اذا لم يعلف فعله يبقى هو لا يعل اتوى لا واضح كده بيقول انا تابع لمين للفعل الفعل نفسه الفعل اسم فاعل وعاد ده يعل ازاي هنقلب الواو الى حمده اه نكتبوا عليه، وفي الفعل نكتب الواعية، أليس؟ يبقى قال، قال قائل منهم لا تقتل يوسف، يبقى قال أصاقا ولا وق وقائل أصاقا ول، لا، صح كده؟ حلوة، يبقى أي اسم فاعل عينه علة في فعله تقلب همزة، يقلب الحمد صح؟ ألف. طيب، النهاردة عدلنا كلمة ل شاء وجاء. سمعت يا شيخنة؟ جاءة دي فهمتك كده؟ طيب شوف حكاة ايه؟ جاءة دي كل اسم الفاعل من الاجوف المهموز اللام خلاص؟ جاءة وشاء في الناس من الفاعل من على وزن فاعل على اسم ايه؟ فاعل طيب جاءة دي المفروض يا مولانا ايه كود جاء ايه؟ مش كده؟ اسم فضل يا جائي مش كده وان ابنه جائي زي قاضي قبر أقول القاضي، فهمت ولا أن يترتب على عدم القلب وجود همزة في الطرف وذلك في كل ثم فاعل من فاعل الأجوه المهموذ اللمك جاء وشاف النسب من الفاعل منه على وزفاعل والقاعدة أنه متى أعل الفاعل بقلب عيني آلف أعل ثم منه بقلب عيني همزة فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لازم ان ننطق باسم الفاعل من جاء جاءء بهمزتين ادي جاء بهمزتين ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين بدون ان تقلب همزه فنقول ايه فتقول جائي ادي جاء ايه وزع وزن ايه فاعل ثم يعلى على القاضن ثم اعلي على الايه قادم لو قال ايه جاءا وذاهب طب انتوا لسه مش استعملناش حاجه صح طيب فاهمين حاجه طيب خدوا بالكم فاكرين حكايه قائل دي فاكرينها يا طيب هذا عندنا جاء جاء ايه الفرق بين جاء وبين قال خد بالك عكته لاحظ يا ولدي جاء دي عين استلم ا اللي هو فعل ادوس ادوس واحنا قول ا دي اصلا من جاء يجيء يجيء يعني جايا جايا فته ده زي بقى تحركت لها فتحه من قلبها فقلبت ايه ا لاحظ ان لام الكلمه ليست همزه يعني عند قال باع صام لام الكلمة ليست همزة أوه. إنما جاء وشاء لمها إيه همزة صح يا أولادي؟ نعم جاء دي يا أولادي سيبت من الهمزة اللي هي لام الكلمة دي نحن خليناها في الالف دي مش الآلف دي أصلها يا أصلها جاية شو جا يا أه صح يا أولادي؟ نعم تحركت اللواء ها وفو... الياء ما مخلصة تقلبك ايه؟ المفروض في اسم الفاعل تقلب ايه؟ المفروض هي همزة صح ولا؟ لا؟ زي ايه قال بالقاعده طب لما اجيب همزه طب ما في همزه لللام الساكنه هتتجمع ايه همزه اهمزه انا عايز افر من اجتماع الايه الهمزة فيه؟ عايز فر طب ايه اللي خلاني قلبت الهمزة؟ ما دي قاعده معروفه ان اسم الفاعل لو عل الفعل بتاعه يعل اسم الفاعل برضه قلب همزه فلما اقلب الالف بهمزه وبعد عندنا همزه هتتجمع ايه انا عايز اهرب من اجتماع الهمزتين فلازم اروح اعمل قلب اعمل ايه عم. أعمل عم. مش الفاصل ده فعل اصل خد بالك اهو جا ياء صح يا أه؟ دي؟ على وضع ايه فعل ايه اللي حصل تحركت رئه وفتحه صح كده واصبحت ايه الهمزه دي هي لام الكلمه والياء دي هي ايه ايوه انا في اسم الفاعل عشان اهرب من اجتماع الهمزتين اروح اجيب الياء دي اخليها في الآخر خلاص وقدم الهمزه فقولها اقول ايه جاء يو فهمت ولا لا ها جاء ايه اقوله يو يبقى على ايه ها فا لا لي فهمت ولا لا من الياء دي مش هي عن الكلمه والهمزه دي لم قدمت اللام ووقفت العين؟ فهمت ولا لا عشان اخرب من ايه يا ولادي من الهمزة الهمزهتين خلاص لو ما عملتش القلبة ده هيجتمع ايه وانا مش عايز همز ده يجتمع صح ولا لا طيب يبقى صارت ايه جائي يو جائي يو صح ابنه ولا انا على ادنى فالعو خلاص طيب ايه اللي حصل بعد ده خلاص هو كده خلاص انا كده هرت من ايه من فاصبح ده في علال بالقلب في علال ايه قدمنا ايه لام الكلمة على عين الكلمة صح ؟ ولو لم نفعل ذلك اللي اجتمع ثان. واحنا ثان ونحن ايه ؟ طيب ايه اللي حصل بعد كده قال لا ده اللي حصل ده قصة ثانية مالوش علاقة بل احنا قلنا أجبر. دي زي اصبحت القاضي اصبحت ولا دي ؟ قاض ده اللي هو الاسم من المنقص للأخرياء الضمة لا تظهر لثقلها ونحن بحش يقول قاضي ايوه صح ولا فتحذف الضمة لثقلها فتصبح هي السكنة اللي هي ساكنه والتنوين ساكن فتلتقى ايه فتحذف الياء لالتقاء الساكنين اقول جاء قاض فتوى لا اه نفس الكلام ده اروح ايه حاضر جاءن فتوى لا وعلى وزن وعلى وزن ها او فتوى لا او لا تفال فاعل ما نحذف العين ما نحذف العين دي اللي يفاضل ليه لا يبقى تعلي على القاضي يعني تعلي على القاضي يعني الياء تحذف تخفيفا وياتي التنوين مكانها لا؟ أظن كده واضح لو لم نقل بالقلب في هذا المثال يجتمع فيه يلا هت البيت الأخير البيت الأخير أن يترتب على عدم القلب من أصدر دمه اقتدم صل على رسول الله ألم يقل ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء عن أين طيب أشياء دي خذ بان سعادتك اشياء ما زي اسماء مش علم على انثى اسمع صح ولا لا ان هي الا اسماء مصوفه صح ولا لا طيب يبقى اسماء مصوفه طيب واشياء هنا مصروف لا هي ممنوع من الصف طيب ما اسماء زي ايه يعني اسماء افعال وأشياء أفعال آه. طيب إيه هي الأشياء اللي منحها من الصرف عارف منحها من الصرف يعني لا تنون آه. طيب لو لم نقل بالقلب الذي ما منع أفعال من الصرف بدون مقتضي مش عنا عندنا نكلم تمنع من الصرف العلة آه. صح ولا آه. خلاص طيب وقدر... طيب اسمع كده يبقى أصلى أشياء أصلى أصوأ... خذ بالك هذا هو... شيء آه شيء ا دي فين الهمزه بتاعتها ايوه شيء شيء ا قديمه الهمزه اللي كلمه مع صيغه الفعل فصارت لازم الافعال دفعاء يعني اللي عفنت أشياء اصل اشياء شيء آه شيء آه على وزن فعل فعل اصل كده فعل شيء ا فعل صح ولا قدمنا الهامزة دي جبناها هنا اوه فصارت اشياء على اودي اللفعها عزوها ايو اودي التقديم ده هو اللي ملاحها من الصرف ليه اصبح الساعتها انتهت بارف تاريخ ممدودة زي كلمة اسماء زي كلمة علياء وخد بارفينت ولا وصحراء يبقى وخد بارفينت لو لم نقل بهذا القلب لا أصبحت الكلمة منوع من الصرف بدون بدون علة. أتفهمتوا ولا؟ هذا معنى أن يترتب على عدم قلب من الصرف بدون مقصود كأشياء. فإننا لو لم نقل بقلبها لازم منع أفعل من الصرف بدون مقصود. يبقى كلمة أشياء دي هي هي منوع من الصرف لأن حصل فيها إعلال بالقلب. إعلال بالإيه؟ فأصل أشياء أصبح شيء على وجه إيه فعل. اذن الشين دي هي, هي فعل كلمه صح ولا لا طب إحنا عندنا اشياء الهمزه دي اللي هي شيء فعلا الهمزه دي جعلناها ايه لا من كلمه قدمناها قدمناها اولادي فصارت اشياء لو ده الافعى اهو ده ده اللي جعلها ممنوعه من الصرف خلاص وبكده احنا فضلنا انتهينا تماما من القلب المكاني اقول قولي هذا وصف الله ولكم